126. ليس لهم طعام إلا من ضريح 127. لا يسمن لسعيها راضية في جنة عالية و 129. أبنا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى صوت حق تذكر انما انت مذكيون نستعين بمصيطر من تغن 119. يعذبهم الله العذاب الأكبر 110. إن إلينا إيابهم ثم إن عادوا